Leked haqqa a kalló alá فَهُمْ لا lá yúminú Ina jajalna fi a'naqihim aglála, fahy ila el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 وكل شيء أحضناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إدّ جاء أهل المرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما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 شَايَئِن إِن إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ المبين. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انني اذا لفي ضلال مبين انني آمنت بربكم فاسمعوا ila dukhulil jannati qala ayalay taqawmi bima ghafara rabbi wa ja'alani minal السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حبا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 ما ينظرون الا صيحة واحدا ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون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 وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون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 يحضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أو لم الإنسان أن خلقنا ومن نطفا فإذا هو خصيم مبين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 Allah diġa, lalakum, min a shaġaril a khabarin a ra. Ta' idá, antum, min hutuk idú. Awala is, Allah dicha, lalakos, mawati, بلأ وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون.